بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق, والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق وما النجم الثاقب النجم أن, ان كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها فلينظر ال مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين صلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلث السرائب يوم تبل السرائب فما لهم من قوة ولا نصر فما لهم من قوة ولا نصر والسماء ذات رجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو, وما هو إن انهم يكيدون كيدا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا واكيد كيدا فمهل للكافرين امهلهم رويدا سمح